الله <unreasonableicism> <سؤال أسألة> <ف> uh <صفيق> بسم الله من الشيطان الرجيم. صلّى الله على سيدنا الرحيم إن الذين سبقت لهم. ادعو لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكاتها ظَنُّهُمْ إِنْ فَسَعُوا لَأَكْبَرُوا بقت لهم منا الحسنان a uh -huh. لا قاوموا الملائكة. كما بدا أن أول خلق نعيده وعذن علينا وعذن لن او اكثر كما بدءنا <تصفيق> ولقد كتبنا في الزبور من بعد ذكر أن الأرض يريثها فَإِن تَوَلَّوْا فَاقُل بَأَيُّ ذِكْرٍ مَّاتُوا وَعَدُو إِنَّهُ يُظْلِمُ الْجَهَنَّمَ مَن رَّقَعُوا لِوَالِ إِنَّ جهر من القول ويظلم ما تكتبون وإن أدريل غل جوفتني لكم وما تحملون الرحمن المستوى على ما تصفون <مترجم> <تصفين> وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب حكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على وقل اكبر بسم الله يا رب ما نرايم يوسع السماء وقارط الله اكبر بسم الله ما نرئ من عذما وما أدراك ادراك ما تعرف نجم سيب إن كل نفس خولق <تصفيق> لله <تصفيق> سرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء سودا ان مولقوم فص فيري ما امهم الله يفتح عليك الله صل على النبي الله اكبر باسم الله ما نرى يرح that the only تو مالا بذى الله سبحانه الله ايا ان لم لقد حمي عقبة ومي عدرك مي عقبة صدق الله